ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا مِنْ بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم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 فَبَ أُ بِغَضَبٍ علىلَى غَضَبَ وَلِكَافِرين عَذاَاب مُهِين